موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تكون تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج كلما خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بنا قد جاءنا نذير فكثبنا وقلنا ما نذل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو لكننا نسمع او ما كنا فيه اصحاب السوء نسمع او ما كنا في اصحاب فزحقا لأصحاب السعيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير وأسقوا قولكم أو جاروب إنه عليم بذات الصبر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 إِذْ قِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ في مَنْ فِي السَّمَايِ أَيْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ أَيْ يَخْصِفَ بِكُمُ في فَإِذَا أم أمنتم مَنْ فِي السماء فَمَنْ أَحْيَاهُ عليكم مَاتَ فستعلمون كيف الصَّالِحَاتِ وَمَنْ كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير